بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن الرحيم الحاق قط من الحاق قط وما علي و الله ما بوقيق الصفر عيناتي تقوى جذو دخل خاوي